يا توان نخل ذات الأكمام والحبذ العصب والريحان فبأي آلاء ربك مات كالذبال؟ هل قال إنسا من صلصال كالفخاف؟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 مرج البحرين يلتقيان بينهما برز خلا يبغيان فبأي آل إربك ما تكذبان يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان فبأي آل إربك تكذبان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 يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنْ سَتَطَعْتُمْ مَا تَفْضُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَنْفُذُوا لَا تَفْضُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ فَبِأَيِّ آلٍ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَل عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كالدِّهَانِ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم يؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آ ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربك ما تكذبان لوات أفنان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فيه عينان تجريان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 وجن الجنتين داً فبأي آل ربك ما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جاب فبأي آل ربك تكذبان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 أي آلاء ربكما تكذبان مدها متان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاحتان فبأي آلاء تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسام فبأي آلاء ربكما قصورات في الخيام، فبأي ألم إربك ما تكذبان؟ لم يطمسهم إنسهم قبلهم ولا جان، فبأي ألم إربك ما تكذبان؟ متكئين. على رفرف خضر وعبقر حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تباوك اسم ربك ذي الجلال والإكرام